يا رايح صوب الاحباب حب بل عتاب لحبي ضع تب يا رايح صوب لا بل ل لحبي ضع تب وخذنا شهود وعليه يا رايح صوب لا يا رايح صوب لا حباد يا رايح صوب لا حباد لا يا رايح صوب لا شهود يا رايح صوب يا احباب يا بلنو سلام مشتاق طليله معلاش واش وجلي لهانا سرى والفرج شجن وعذاب يا رايح صوب الاحباب يا رايح صوب الاحباب يا رايح صوب الاحباب بللن للحابب بعداك يا رايح صوب الأحباب بلن للحبيب أبدا، وقبل شهوده على عينه كله كل بروي. يا رايح صوب الأحباب يا رايح صوب الأحباب أحكي له يا خالي وزيد النار في الجلاب تجيت. أحكي له يا خالي وزيد النار في الجليب تجيد ضيعني ما بين الغيد دوبني في حب وداب يارا يحصب الأحباب يارا يحصب الأحباب يارا يحصب الأحباب بلد للحبيب عداد كل شهود دموع على عين وكله هو قلبك يا رايح طول الاهمال يا رايح طول الاهمال ضليلي وطال الشوق وبلي باللي لهم خلو ضليلي وطال الشوق وبلي بال مخلوق اشواق وتزد وتفوق عن كل اللي حب وداد يا رايح صوب الاحباب يا رايح صوب الاحباب يا رايح صوب الاحباب كلم للحبيبهات وچه گفتم على وكل كل يا يا رايم